إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون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 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم ما شو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ثم فجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع اللونها فاقع اللونها فاقع اللونها تسر ناذرين تسر ناظرين تسر ناظرين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أي ونزل عليكم من خير من ربكم أي ونزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا حسدا من عند أنفسهم حسد من عند أنفسهم حسدا حسدا حسد من عند أنفسهم بعدما تبين له الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تمرتا قالوا تملك قالوا أننا يكون له الملك علينا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يغتسعا من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه عليكم ان الله اصطفاه عليكم ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم وزاده في العلم وزاده بصة في العلم والجسم وزاده في العلم والجسم والله يأتم الكه مي يشاء والله واسع عليم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 وَسِيعٌ ٱلْعَرْشُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُۥ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُۥ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُۥ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا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 ثُمَّ اللَّهُ اسْتَطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقانة من دوائركم لا يألونكم خبلا وادوا ما عن الدم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هَأَنتُم ها أُولَٰئِكَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ بِغَيْظِكُمْ إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصلكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيماناً فزادهم إيماناً فزادهم إيمانهم وقالوا حسبنا الله ونعمل الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ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 أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, الكتاب والحكمة, الكتاب والحكمة, الكتاب والحكمة وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني, يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وكذلك فتن بعضهم ببعض اللي يقولوا ليقولوا أهؤلاء إما الله عليهم من بيننا فهؤلاء من الله عليهم من بينا أليس الله بأعلم بالشاكرين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللظيف الخبير ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الامهام ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعلنا في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهاق وإن تدعوهم إلى الهداة لا يسمعون وترهم ينظرون إليك وترهم ينظرون إليك وترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا هو ولا ذمه يرضونكم بأفواههم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وتأبى قلوبهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما وتربص بكم ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله وَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ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 ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أباك من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ رَبَكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَائِلِينَ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين وقتلوا يوسف أبترحوه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم وقتلوا يوسف أبترحوه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سو ولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سو ولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واللله المستعان على ما تصفون وقال الذي اشترىه من مصال مرأته مثواه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 فَلَمَّا رَأَوْهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبواء منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال يا بني لا تدخلوا من بابه واحد مِنْ من ابواب متفرقه مِنْ من ابواب وَمَا وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله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 إلا حاجة في نفسي أعقوب قضها وإنه لذو علم لما ما علمناه لذو علم اللي ما علمناه لذو علم علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 قَدِمَنَ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَعَالَى اللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا لَقَدْ آتَاكَ اللهُ عَلَيْنَا وإن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبوه اوا الى الاله ابويه وقالت ادخلوا مصر اللَّهُ شاء الله امين ورفع ابويه على العرش ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا اباتي هذا تاويل رؤيا يا من قد قد جعلها ربي حقا وقد أَحْسَنَ بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم لا تمدن عينيك لا تمدّ عينيك إلى ما مت على به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وخفّض جناحك للمؤمنين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا برادات رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء افا بنعمه الله يجحدون كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عقاء ربك وما كان عقاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأذل عليكم منه ذكرا إنّا مكّننا له في الأرض إنّا مكّننا له في الأرض وأتيناهم من كل شيء سببا وأتيناهم من كل شيء سببا ولولا إذ دخلت جنتك كقلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترى أنا قل منك مال وولدا المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير أملا ولا تمدن عينيك إلى ما ماتنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَقَدَرَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكذون يسقون بالذين يقتلون عليهم آياتنا قل أف أنبئكم بشر من ذلك من النار وعدها الله الذين كفروا وعدها الله الذين كفروا المصير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 وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته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 واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علنا لخسف بنا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوهم في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أشحَّةٌ عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يُشَعَّله من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير سلقوكم باللسان سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرًا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو أعجبك حسنهن ولو اعجبت حسنهن ولو اعجبت حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا وجع مِن بين أيديهم سدوا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولو نشاء لقمنا على أعينهم ولو نشاء لقمنا على أعينهم فاستبق السراق فأنا يبصرون فَأَنَّا يُبْصِرُونَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنَ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ له السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إنه بكل شيء عليم ولو بسط الله الرزق لعباده لبووا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذلب ينظرون من طرف خفيف ينظرون مِنْ طرف خفيف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك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 أم حسب الذين في قلوبهم عرض ألا يخرج الله أضعاهم ولو نشأ لأريناكهم فلا عرفتهم بصيماهم ولو نشأ لأريناكهم فلا في لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى موانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قلم قل تتبعونا كذلك هم قالوا اللهم من قبل فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا فالكانوا لا يفقهون الا قليلا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 ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا وَلَا تجسسوا ولا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا أيحب أحدكم أي يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر والذين تبوا وأداروا الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أتوه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن يغفقوكم يقولوا لكم أعداء يكونوا لكم أعداء أو يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر يَمْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَإِنَّكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ وَإِنَّكَ كَذَلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليزلقونك بأبصارهم, لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وما هو إلا ذكر للعالمين فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا ونفس وما سواها ونفس وما سواها فَأَلْهَمَهَا فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شرّم مكانا قال أنتم شرّم مكانا والله أعلم بما تصفون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وأبصر فسوف يبصرون وأبصر فسوف يبصرون لم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون ونزعاه فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءٌ فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءٌ لِّالْنَّاظِرِينَ فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءٌ ولقد جعلنا في السماوات رجوة وزينناها وزينناها وزينناها للناضرين وزينناها للناضرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان الرجيم فانظر الى اثار رحمه الله فانظر الى اثار رحمه الله فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لا محيي الموتى وهو على كل شيء قدير فنظر نظره فنظر نظره فَنَظَرَ نَظْرَةَ فَنَظَرَ نَظْرَةَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ لِلنَّاسِ قِيمَ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وزيناها وزيناها وما لها من فروج. فاتو عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فلولا إذا بلغت الحلقمة وأنتم حينئذ تنظرون. وَأَنْتُمْ حِينَ إِذَا تَنَظُرُونَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لئي يأتيه الله خيرا. Allah أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الضالين. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين وجدها تغرب في عين حمئة في عين حمئة في عين حمئة ووجد عندها قوما ووجد عندها قوما فرجعناك إلى أمك كي تقرعنها كي تقرعنها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن قالوا فأت به على أعين الناس على أعين الناس على اعين الناس لعلهم يشهدون والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما واسلنا له عين القطر واسلنا له عين القطر واسلنا له عين القطر تُرْجِمَ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ إِتَّقَيْتَ مِمَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَدْنَى أَمْ تَقْرَأَ يُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَئِنَ وَيَرْضَئِنَ بِمَا أَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وكان الله عليما حليما وفيها ما تشتهيه الأفوس وفيها ما تشتهيه الأفوس وتلذ الأعين وتلذ الأعين وتلذ الأعين, وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون فيها عين فيها عين فيها عين, فيها عين جاريه فيهما عينان عيناان عيناان فيهما عينان تجريان ألم نجعل له عينين الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّمَا يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا قِيلَ لَهَا دُخُولِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْ حَسِبَتْ لُدْجَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم وإي يقولوا تسمع لقولهم وَإِذْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ إِذْ رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَنَبِّئْهُم عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ وَنَبِّئْهُم عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ ذَهَبُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ قال إن منكم وجلون ويقفو عليهم غلما لهم كأنهم لقل كأنهم لقل أمدنون قال كذالك قال ربكيه عليهين وليجعله آية للناس وليجعله آية للناس ورحمة من وكان امرا مقضيا وجعلناها وابنها ايه وجعلناها وابنها ايه للعالمين ايه للعالمين وجعلناهم للناس ايه وجعلناهم للناس ايه وَجالمها آية للعالمين العالمِين وَجالمها آياتة لل العالمين وَجالنها لقد كان لسبئ في مسكنهم آية في مسكنهم آية جنة على يمينه وشماله كل من الرزق ربكم وشكره بلدة طيبة ورب رفور وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين واهديكم صراطا مستقيما إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا زِينَةً لَهَا زِينَةً لَهَا, زينة لها لِنَبْلُوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا قَالَ مَا يَوْمَ الزِّينَةِ قَالَ مَا يَوْمَ الزِّينَةِ يَوْمَ الزِّينَةِ يَوْمَ الزِّينَةِ قَالَ يَوْمَ الزِّينَةِ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم, قلوبكم, قلوبكم. إعلم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزنا وجينه وجنت وتفاخر بينكم وتفاخر بَيْنَكُمْ وتكاثر في الأموال والأولاد ولكم فيها جمال وَلَكُمْ فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسراون وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناضرة وجوه يومئذ ناضرة وجوه يومئذ مسرّة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة تعرف في وجوههم نظرة نعيم تعرف في وجوههم نظرة نعيم سِمَّاهُمْ في وجوههم من أثر السجود في وجوههم من أثر السجود وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمه وجوه يومئذ خاشعه وجوه يومئذ خاشعه ولقاهم نظره وشرورا ولقاهم نظره وشرورا وينقلب إلى أهله مسرورا، وينقلب إلى أهله مسرورا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في أهله مسرورا، مسرورا. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا. فَالَّذِي يَصْرَحُهُ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا اجْتَمَعُونَ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ وَإِذَا أَنقَنَّا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا فَرِحَ بِهَا فَرِحَ بِهَا والمراهته قائمه فضحكت فضحكت فضحكت فبشرناها بيسحاق فبشرناها بيسحاق ومن ورائي اسحاق يعقوب فتبسم ضاحكا من قولها وانه هو اضحك وابكى وانه هو اضحك هو اضحك وابكى وانه هو اضحك وابكى قال بلا ولا كل يطمئن قلبي ليطمئن قلبي فاذا طمئنتم فاذا اطمأنتم فاقيموا الصلاه قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم الذين آمنوا وطمأنت قلوبهم بذكر الله وطمأنت قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب وقلبه مطمئن باليمان وقلبه مطمئن وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن أصابه خير إطماء النبي، إطماء النبي، فإن أَصَابَهُ خير إطماء النبي، إطماء النبي، إطماء النبي، ومساك قيبة. ومساكين قيبة ومساكين قيبة ومساكينة ترضونها ترضونها ترضونها فتلك مساكنهم فتلك مساكنهم لم تُسْكَمْ بعدهم لم تُسْكَمْ بعدهم إلَّا قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ هم أحسن أثاثهم أحسن أثاث وريههم أحسن أثاث وريه وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون وما تدخرون في بيوتكم وما تدخرون في بيوتكم. وجعلوا بيوتكم قبلاه وجعلوا بيوتكم قبلاه وأقيم الصلاة وبالشِّر المؤمنين. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَشُرُفٌ ولبُيوتِهم أبوابُ وسورًا عليها يتكئون عليها يتكئون وزخرفة وإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا والأخرة تعيد ربك للمتقين وأترسناهم في الحياة الدنيا وأترسناهم في الحياة الدنيا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين مترفين مترفين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور وجعل بينكم موده ورحمه موده ورحمه يحبونكم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله وآت المال على حبه ذو القربى وآت المال وآت المال على حبه على حبه ذو القربى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني واخرا تحبونها واخرا تحبونها واخرا تحبونها واذكروا نعمه الله عليكم واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا فأصبحتون بنعمته إخوانا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما بكم من نعمه فمن الله فمن الله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون شاكراً لنعمه شاكراً لنعمه جت به وهداه إلى صراط مستقيم ألم تعو أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ فَنَعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمت كانوا فيها فاكين نعمة من عندنا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. لولا أن تداعاك نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم ومن يقلت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتيها اجرها مرتين يؤتيها اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما وقولوا لهم قولاً معروفاً قولاً معروفاً فقل لهم قولاً ميسوراً فقل لهم قولاً ميسوراً يعرفون كلب سماهم يعرفون كلب سماهم تعرفهم بسماهم تعرفون بصيماهم تعرفون بصيماهم وقل قول لم معروفا وقل قول لم معروفا وقل قول لم معروفا ومن الناس من يعجبك قوله من يعجبك قوله, من يعجبك قوله وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ قَالُوا أتعجبين أتعجبين قَالُوا اتعجبين من أمر الله اتعجبين من أمر الله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ولا يزيد الظالمين الا خسارا قل هو للذين امنوا هدى وشفاء هدى وشفاء هدى وشفاء وشفا ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا فلا كاشف له هو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ مِنَ الْعُيُونِ مِنَ الْعُيُونِ, من العيون فإذا شقت السماء فكانت ورده فكانت ورده فكانت ورده فكانت ورده, وردة كالديهان كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشقَقُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشقَقُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشقَقُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشقَقُ لَوْ أَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لرآه خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح لَهُ مَا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيم فأوى ووجدت ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك, إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحدا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 ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل عين تؤذيك وعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ومن كل عين لامه ومن كل عين لامه بسم الله وبرك من كل داء يؤذيك من حسد كل حاسد وكل عين من حسد كل حاسد وكل عين وكل عين وكل عين واسم الله يشفيك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 اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامة والدعوات المستجابات عافنا من, الجن عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس اللهم أخرج كل عين وحسد اللهم اخرش كل عين وحسد اللهم اصرف كل داء عن الروح والجسد اللهم اخرش كل عين من حيث دخلت اللهم رد البصر خاسئا حسيرا اللهم اذهب حر العين اللهم اذهب حر العين وبردها ووصبها اللهم أبطل تأثير العين والحسد اللهم اخرش كل عين اللامة <تصفيق> اللهم أخرج كل عين اللامة اللهم أخرج كل عين قوية اللهم أخرج كل عين قوية اللهم أخرج كل عين قديمة اللهم أخرج كل عين معجبة. اللهم كل عين منه تعجبت اللهم أخرج كل عين بالزينة أعجبت اللهم أخرج كل عين ونفس تمنت واشتهت اللهم أخرج كل عين نظرت واستحسنت وركزت وتمعنت اللهم اخرج كل عين ونظرة امرضت وأهلكت اللهم اخرج كل عين ونظرة فيه أو فيها تكررت اللهم اخرج كل عين ونظرة اللهم اخرج كل عين وحسد من الصغار لازم اللهم اخرج كل عين حاسدة حاقدة وكل نفس خبيثة مبغضة اللهم اخرج كل عين حارة أورثت حرارة في الجسد اللهم اذهب حرارة العيون والحسد اللهم اذهب بردها من الجسد اللهم اذهب ما حل بسببها من ألم وتعب ومرض وحزن ونكد اللهم اخرج كل عين معجبة بالزينة والجمال والجاه والمال اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة في الشعر استقرت للشعر سقطت وأتلفت اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة في الوجه أصابت ويزينة الوجه غيرت اللهم خش كل عين معجبة وحاسدة في العينين استقرت اللهم اخرش كل عين معجبة وحاسدة أصابة الفم والأسنان والفك واللسان اللهم اخرش كل عين معجبة وحاسدة أصابت العقول والأذهان وأورثت النسيان والخمول وفقد الكلام وأورثت النسيان والخمول وفقد الكلام اللهم اخرج كل عين في الحفظ أصابت وفي العلم أصابت وفي الفهم أصابت اللهم اخرج كل عين في القوة والنشاط والهمة والحركة والأعصاب اللهم اخرج كل عين أثرت على سائر القوى اللهم اخرج كل عين وحسد في العبادات في الصلاة والصيام والنوافل والخشوع وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وجمال الصوت بالقرآن اللهم اخرج كل عين وحسد في الصدقة والإحسان وبر الوالدين والصلاة الأرحم اللهم اخرج عيون الأقارب والمعارف والجيران اللهم اخرج كل عين في الأخلاق أصابة في الأدب والحياء والعفة والشرف والطهر والنقاء وحسن التربية وحسن المعاملة ودفع السيئة بالتي هي أحسن اللهم اخرج كل عين في الدراسة أصابت اللهم اخرج كل عين وحسد أصاب الأزواج اللهم اخرج كل عين في الحمل والولادة والرضاعة اللهم اخرش كل عين وحسد في الرزق والتجارة في الغنى وسعة الرزق والمكسب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل خروج العيون والحسد سهلا اللهم رد البصر على من نظر والحسد على من حسد اللهم اكفنا شر العيون واصرف عنا أذاها اللهم إنا نعوذ بك من شياطين العيون اللهم إنا نعوذ بك من شياطين العيون والحسد اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من كل العيون اللهم اشفنا بشفاك وداوينا بدواك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم